ثلاثة. استمع إلى الحوار وتحدث عنه مع أصدقائك ثم اكتبه في دفترك الهاتف الجوال يا أمي أين هاتفي؟ رأيته على الطاولة بجانب السماعة قبل قليل حسناً رأيته ولكن لا يوجد شحن فيه هل عندك جهاز الشحن يا أمي؟ هناك بجانب الحاسوب شكرا يا أمي أريد أن أرسل رسالة قصيرة إلى صديقي لكن لا تنشغل بالهاتف الجوال كثيرا لأن لديك امتحان غدا وعليك أن تجتهد في دروسك لا تقلقي يا أمي أنا منتبه إلى مسؤولياتي